الحمد لله هو أحق من عبد وأحق من ذكر وأرجى من سئل وأنصر من ابتغي هو الأحد لا شريك له وهو الصمد فلا ند كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بعلمه لن يطاع إلا بإذنه ولن يوصى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويوصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع القلوب له مفضية والسر عنده علانية والأمر أمره والخلق خلقه وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين اللهم صلي وسلم زد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حي الله تعالى الحضور الكرام رجالا ونساء شبابا وشيبا والله تبارك وتعالى المسؤول وهو أكرم مأمول الذي يجمعنا دائما في هذا البيت المبارك على طاعته وذكره وتلاوة كتابه والفقه في دينه أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا المصطفى في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنه وكرمه ثم هيا بنا أيها الأحباب لنواصل ما شرعنا فيه منذ عشرين لقاء مع سلسلة دروس وعبر من قصار السور وهذا هو اللقاء الحادي والعشرون من لقاءات هذه السلسلة تلاحظون أن الأيام تجري وكأننا بدأنا هذه السلسلة بالأمس فلا إله إلا الله ما أقصر هذه الأعمار وما أسرع هذه الأيام فإننا إلى الله سائرون وعن هذه الدنيا راحلون وعلى الآخرة مقبلون وعلى أعمالنا محاسبون ومزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذا هو اللقاء الحادي والعشرون من لقاءات هذه السلسلة الطيبة وكيف لا تطيب وهي التي يتلى فيها خير كلام ويشرح فيها خير مقال كلام الملك العلام وقول الملك القدوس السلام تبارك وتعالى لهذه المجالس يا أيها الأحباب لأنه يحسن بنا من مرة إلى أخرى أن نذكر فضل حضور هذه المجالس لأن الترغيب والترهيب من أعظم الدواعي التي تشحذ همم المؤمنين وما أرسل المرسلون إلا مبشرين ومنذرين هذه المجالس تفوح بذكر الله وينتشر عبيرها في الكون ويباهي الله عز وجل بأهلها الملائكة ويأمر ملائكته الأكرمين أن ينزلوا على أهل هذه المجالس لتحفهم بأجنحتها ثم بعد ذلك لتتنزل عليهم السكينة والرحمة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نال هذا الخير وأن لا ذلك بمنه وكرمه الدروس مهما اختلفت والمحاضرات مهما تنوعت فإنك لن تجد أبدا درسا تطمئن فيه القلوب وتنشرح فيه الصدور ويحس الإنسان فيه برحمة وسكينة تتنزل على أهل الموقف مثل دروس القرآن الكريم وهذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا إنها السكينة وحقا إنها الرحمة كان حديثنا في الأمسية الماضية في الأسبوع الماضي عن أول سورة أو أول بداية القرآن وأول الآيات نزولا على سيد ولد عدنان إنها سورة الفلق إنها, إنها سورة العلق ونحن في هذه الأمسية سنعيش سويا مع سورة أخرى من هذه السور الكريمة التي نقرأها يوميا في صلواتنا إنها سورة تكررت فيها الأقسام من رب العالمين لبيان عظم المقسم به وعليه والله أصدق القائلين سورة قلت آياتها وعظمت معانيها ودروسها وهي في الحقيقة تعد عبرة للمعتبرين وذكرى للمتقين وإنذارا للمكذبين الكافرين المنكرين المعرضين إنها سورة التين وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا سبب معلوم لنزول هذه السورة إذن نزولها ابتدائي قال الرب العلي عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون هكذا تبدأ السورة بقسم عظيم من الله الجليل الكريم كم من السور التي بدأها الله عز وجل بهذه الأقسام والتين والزيتون والله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بعظي والقسم كما قال العلماء هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة إذا أراد الله تعالى أن يؤكد لنا شيئا والغالب أن ذلك في الأمور الغيبية أو أن يكون ذلك على وحدنيته إذا أراد الله تأكيد ذلك فإنه يذكر أشياء من مخلوقاته مما هي عظيمة في خلقها بديعة في صورتها بصيغة القسم وهي الواو والباء والتا والواو هنا للقسم والتين وهي تجر الإسم بعدها والتين والزيتون وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية وإن كان الظان الذي يتلوها يظن أن المسألة مجرد قسم بهاتين الفاكهتين أو الثمرتين لكن للقرآن أسرارا وله عجائب فإنه مأدبة الله تعالى لأهل العلم ولا زال, ولا زال العلماء في كل زمان ومكان يستخرجون دروسه ويستخرجون درره وياقوته لأنه كلام الله الذي لا تفنى عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد والتين والزيتون يرى قتادة رحمه الله وهي رواية أيضا عن عكلمة تلميذ بن عباس أن التين هنا هو مسجد دمشق والزيتون هو بيت المقدس ولهم في ذلك أدلة قالوا بدليل ما أقسم الله عز وجل بعد هاتين الشجرتين فانه أقسم بعد التين والزيتون بطور سينين وطور سينين هو مخرج موسى عليه السلام والمكان الذي كلمه الله عز وجل فيه وناجاه فيه والبلد الأمين وهو مخرج محمد صلى الله عليه وسلم فيكون القسم بالتين والزيتون أي ببلاد الشام ومن ذلك بيت المقدس التي ينزل فيها عيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلام. ابتعد عنه يكون القسم أيها الأحباب في هذه الآية بمكان أو مخرج أو منبت هاتين الشجرتين لأن هاتين الشجرتين تكثران في هذه البقاء فإن بيت المقدس معروفة بكثرة أشجار الزيتون فيها وإن مسجد دمشق الذي فيه المنارة البيضاء حيث سينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كما هو ثابت ليقتل المسيح الدجان وليكسر الصليب على رؤوس أهله وليقتل الخنزير وليضع الجزية ولا يقبلها وليحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سينزل في تلك البقعة فهي جديرة أن يقسم الله بها لكنه عز وجل عبر بالحال عن المحل وعبر بالشجرة عن منبتها ومكان خروجها والتين والزيتون وإلى هذا القول ما للإمام بن القيم والإمام بن تيمية والإمام الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله والتين والزيتون وهناك قول ثاني وهو قول ابن عباس ومجاهد وهو رواية أيضا عن أكرمة فأكرمة له روايتان في هذه الآية يرى أن الآية تقسم من الله عز وجل بهذه البقاع ببيت المقدس وبلاد الشام والرواية الثانية عنه هي التي توافق قول ابن عباس وقول مجاهد وغيرهم من المفسرين أن التين الذي نأكل والزيتون الذي ناصر إذن ما هو الراجح من كلا القولين كلا القولين صحيح فهذا قسم من الله تعالى بهاتين الشجرتين العظيمتين المباركتين وكذلك هو إيحاء بعظمة المكان الذي تكثر فيه هاتين الشجرتين لأن هذه البقاعة بقاع شريفة مقدسة إنها مبعث الأنبياء ومهبط الوحي من السماء وسبب لنزول البركات وحلول الخيرات بلاد الشام وبيت المقدس والتين والزيتون والتين وهي ثمرة معروفة خالية من شوائب التنغيص لا عجم فيها ولا شوك لها بل هي توافق اللقمة كما قال ابن القيم ومزاجها من أطيب الأمزجة وهي توافق طبع الحياة الرطوبة واليبوسة والله عز وجل أكرم بني آدم بهذه الشجرة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه ليشيد بعظمة هذه الثمرة فإنها غذاء وطعام وأدم بل وقد تكون دواء ذكر ابن القيم رحمه الله أن في التين منافع عظيمة فإنه يزيد في قوة الإنسان ويوافق الباءة والباءة قدرة الرجل على النكاح ويوافق الباءة ويقطع البلغم ويجنو الحصى من المثانة والكلا ويسهل الهضب ويعين على ثبوت الاغصاب اذا كان يابسا فانه يؤكل يابسا ويؤكل رطبا قال ابن القيم ولم يأتي في السنة ذكر للتين بل ما ذكر إلا في القرآن الكريم وقد أقسم الله عز وجل به وقال الشنقيطي التين ليس من الثمر الذي يخرج في أرض الجزيرة العربية لأنه لا يناسبه جوها ولكنه وجد أخيرا لكنه مع ذلك ليس في الجوذة مثل ما لو أخذه الإنسان من مكانه وهو غذاء وطعام وقوت يقتاته الناس يدخرونه وهو قوت ايضا يدخر ويكال ولذلك تجب فيه الزكاة فاذا بلغ نصابا ونصابه خمسة اوسق وهو بالصاع ستمائة واثنتين كيلو نعم وهو بالصاع ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم التي توافق ستمائة او اثني عشرة بعد الستمائة كيلو اذا بلغ الانسان هذا النصاب فانه يجب عليه ان يزكي من التين والتين والزيتون والانسان اذا نظر الى شجرة التين فانه يرى فيها بديع خلق الله كيف يخرج الله عز وجل هذه الثمرة الجميلة الشكل الطيبة الطعم الحلوة المذاق من هذه الشجرة العجيبة والغريبة وإن كان قد تكلف بعض المفسرين ولقد ذكر ذلك الشنقيطي وأنا لا أرجح هذا القول في الحقيقة لأنه يستند إلى أدلة صحيحة من أن الله تعالى أقسم بشجرة التين وكان السبب من ذلك أنها الشجرة التي أخذ منها آدم عليه السلام وزوجه وزوجته حواء عليها السلام بعض أوراقها في الجنة من أجل أن يسترى عنهما عوراتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وذكروا في ذلك اخبارا أرى أنها من الإسرائيليات التي لم يصح فيها خبر عن من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فلا داعي لذكرها وإنما عرجت عليها لذكر ضعفها فقط ويكفينا أن تكون هذه الشجرة شجرة عظيمة ومباركة أن الله عز وجل سمى سورة كاملة في كتابه باسمها وأقسم أيضا بها والتين والزيتون أما الزيتون فإنه شجر غني عن التعريف وإن فيه من المنافع وفيه ما من الآيات ما يتبين لكل معتبر وكل لبيب فإنها الشجرة الوحيدة التي لا تسقط أوراقها وهي شجرة دائمة إخذرار ولا تموت بمدر السنين والتي تخرج لنا هذه الحبات السوداء أو الحبات الخضراء لتعصر فتكون صبغا للآكلين وكم ذكر الله عز وجل هذه الشجرة في كتابه مع هذا القسم بها في كثير من المواضع فإنه ذكرها وهو يعدد سبحانه وتعالى نعمته نعمه ومننا على بني آدم بإنزال الماء ليخرج بهذا الماء أنواع من الثمرات ومن ذلك الزيتون ومن ثمرات النخيل والأعناب نعم كما في قوله تعالى في سورة الأنعام والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وقال عز وجل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف. إنه لا يحب المسرفين وقرنه الله عز وجل أيضا بالنخل في صورة عبس فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 تنبت بالدهن وصبغ للآكلين شجرة تخرج من طور سيناء وهذا مكان كما سأتي الكلام عنه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وهنا هناك مفعول به محذوف والتقدير كما قال ابن جرير رحمه الله تنبت بالدهن أي تخرج نباتها دهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فإنها إدام ودواء ودهان يأكله الناس ويدهنون به وجعلها الله تبارك وتعالى أيضا في أعظم المواضع التي ضرب الله عز وجل فيها الأمثال كما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 شجرة مباركة في كل أجزائها في ورقها في حباتها في جذعها في أغصانها فإن الناس ينتفعون بالزيتون في كل شيء ولا يدرك ذلك إلا من كان من أهل الزيتون كما هو حال صاحبكم تنبت بالدهن وصبغ للآكلين شجرة مباركة من زيتونة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية هذا في المكان يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار من شدة اتقاده وضيائه يكاد يضي ولو لم تمسسه نار وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها الله عز وجل على قذف الإيمان في قلوب المح الموحدين المؤمنين والتين والزيتون إنه قسم عظيم من الله تبارك وتعالى بهاتين الشجرتين المباركتين ومن خلال هذا القسم يتبين أيها الأحباب صلعة الصانع وإنشاء المنشئ وإبداع المبدع وخلق الخالق فتبارك الله رب العالمين وذكر هاتين الشجرتين مقرنتين في هذا القسم له حكمة فإن ثمر هاتين الشجرتين يستطيع أن يعيش الناس بهما في الشتاء وفي الصيف في كل وقت وفي كل حين والتين والزيتون ثم جاء القسم الثالث في كتاب الله بعد هذه الآية فقال وطور سيني وطور سيني وطور سينين كما قال جمهور المفسرين هو جبل الطور الذي يوجد في سيناء وهو الجبل الذي ناجى ربنا تبارك وتعالى عليه كلمه موسى أو بجالبه على اختلاف في ذلك بين أهل العلم وهو الجبل الذي وجدتم صورته على شريط الخطبة الماضية وستجدون صورته على هذا الشريط الذي سيخرج بعون الله عز وجل فإن هذه الصورة لهذا الجبل العظيم المبارك الذي بورك فيه بسبب ما أحدث الله فيه والذي شرف بشرف, بشرف ما وقع فيه وطور سينين وسينين قال الصابوني وغيره بمعنى المبارك يعني الطور المبارك يرى بعض العلماء أنه إذا قيل طور هو الجبل الكثير الأشجال الملتف الأشجاء وإذا قيل جبل فإنه الجبل الذي لا شجر فيه لكن الراجح ما عليه جمهور العلماء وهذا قول ابن كثير وابن القيم وابن تيمية والشنقيط وغيرهم من أهل العلم فأغلب المفسرين على أن طور سينين هنا هو الجبل الذي ناجع عنده ربنا تبارك وتعالى كليمه موسى أو كلم عليه نبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه فهنا يقسم الله تبارك وتعالى به إشادة بذكره كأنه يقول لعباده إن هذا المكان مكان عظيم إن هذا الجبل ليس كبقية الجبال فإنه جبل من أشرف جبال الدنيا من أشرف جبال الدنيا لأن مكانه وقع فيه حدث عظيم فإنه الحدث الكبير الكبير الذي تكلم الله عز وجل فيه لعبده ورسوله موسى تكليما فشرف هذا الجبل بشرف الواقعة وشرف التاريخ والمكان والزمان لا يشرف إلا بتشريف الله له وكم ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز جبل الطور قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهو يحكي عن موسى عليه صلوات الله وسلامه وقال تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الطور, بجانب الطور إذ ندينا ولكن رحمة من ربك لتنزر قوما الآية بل لقد سمى الله تعالى سورة كاملة في كتابه بسورة الطور وصدرها بهذا القسم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور إذن هو جبل عظيم لا كالجبال أراد الله عز وجل من خلاله أن يبين هذا الحدث الذي وقع بينه وبين كلمه موسى من أجل أن يتذكر العباد ذلك وإلا فإنه جبل مجرد حجارة وصخور وتراب لكن بعض الجبال يشرف أكثر من غيره فهذا جبل الطور كلم الله عز وجل عنده موسى تكليما وهذا جبل أحد وهذا جبل أحد بالمدينة النبوية صعده النبي صلى الله عليه وسلم فارتج به فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ونظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد من غزوة تبوك إلى أحد فقال أحد جبل يحبنا ونحبه له شعور سبحان الله وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبل أحد من جبل الجنة أما عن جبل النور فإنكم قد علمتم ما حدث فيه بل إن أعظم جبل قد شرف وقد وقع فيه أعظم حدث وجبل النور إنه الجبل الذي كان يأوي إلى غاره رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد أن يتعبد إلى أن جاءه الوحي من ربه فيه لكن هل إذا ثبت الشرف لهذه الجبال جاز لنا أن نشد الرحال إليها أو جاز لنا أن نخصها بالعبادة بلا دليل شرعي أبدا والله كما يفعل المبتدع إذا ذهبوا إلى مكة استاجروا سيارة تاكسي وذهب إلى جبل النور وصاروا يصعدون وينزلون وربما التقطوا الصور على فوهة الغار وأحدثوا ما في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى إذا شرف الزمان أو شرف المكان فإنه ليس من لازم ثبوت هذا الشرف أن خص هذا الزمان أو المكان بالعبادة ليلة الجمعة شريفة أم لا هي أشرف ليالي الأسبوع يوم الجمعة كذلك لكن لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ولا يومها بالصيام مع أنه أشرف أيام الأسبوع لأن العبادة تفتقر إلى دليل صحيح فإن الأصل في العبادة التوقف فلا يقال فيها بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بالقياس إذا جاء الدليل صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا الله تعالى بمقتضى هذا الدليل وكم وقع الناس في الشرك بالله عز وجل من هذا الباب من باب التبرك تبرك بالحجارة التبرك بالصخور التبرك بالتراب حتى يقعوا في أي شيء في الشرك لأن التبرك عبادك لا يتبرك إلا بما ثبت الدليل فيه والتين والزيتون وطور سينين إنه طور سيناء إنه طور سينين ثم أعقب الله عز وجل هذا القسم العظيم بجبل الطور فقال وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين البلد الآمن إنها مكة شرفها الله عز وجل فإن قلت هل يأشرف مما مضى من البقاع أم أن سائر البقاع أشرف منها لأنها أخرت نقول لا أخرها باعتبار الترتيب الزمني أخرها باعتبار الترتيب الزمني فإنه ذكر ماذا ذكر أولا التين والزيتون فإن قلت إنها مبعث عيسى نقول نعم هي مهبطه لكنه ولد فيها فإن قلت إنه جاء بعد إيش ها؟ بعد موسى إنه جاء بعد موسى لا شك فما هو الجواب نقول إن هذا المكان قد بورك, بورك فيه وبارك الله عز وجل فيه وهل كان مهجر إبراهيم بين مكة وبيت المقدس إلا في بيت المقدس وكذلك من عقبه من الأنبياء ممن علمنا أو مما لم نعلم والتين والزيتون وطور سيني فهذا ترتيب زمني واضح فالله عز وجل بدأ بالأقل شرفا ثم جعل آخر مكان هو أشرف هذه البقاء ولا يلزم من تقديم الشيء في الأقسام أن يكون الشيء المقسم به هو أعظم مما بعده أبدا ليس هذا بلازم وهذا البلد الأمين إنها مكة شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريم إنه البلد الحرام أيها الأحباب أحب البقاء إلى الله أحب البقاء إلى رسول الله الذي قال عز وجل فيه ومن دخله كان آمنا وليس هذا على سبيل الخبر بل هو خبر يفيد الأمر يعني من دخله كان آمنا يعني وجب أن تؤمنوه من دخله كان آمنا يعني لا بد أن تؤمنوه هذا هو المعنى فإنه البلد الذي لا يروع أهله ولا يغزى سكانه والذي أمنه هو الله عز وجل لأنه محفوظ بحفظ الله مصال بصيانة مولاه تبارك وتعالى أولم نجعل له أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وقال تعالى أولم نجعل لهم حرما آمنا اورى ميرى وان جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم أثب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فالذي أمنه هو الله عز وجل يغزو جيش الكعبة الحديث في البخاري من حديث عائشة يظنون أنهم سيقضون على بيت الله الحرام ويقال إنه جيش يغزو المهدي وهذا يفتقر إلى دليل في الحقيقة لأن الحديث مطلق ولم يأتي دليل يقيده يغزو جيش الكعبة لأنها سبب لارتفاع درجة الحرارة في رؤوس الشياطين فهي التي تسبب الحم ضد لأعداء الله ورسوله يغزو جيش الكعبة فيخصف الله بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم خلاص إذن هو محمي بحماية الله وهذا البلد الأمين إنه البلد الذي لا يسفك فيه دم ولا تزهق فيه روح ولا يسلب فيه مال ولا يغصب فيه متاع أمنه الله منذ أن خلق السماوات والأرض أمنه وحرمه ولقد كان ذلك حتى في الجاهلية يقول الحسن البصري رحمه الله كان القاتل إذا قتل في الجاهلية ونزل إلى الحرم وضع في رقبته صوفة والعرب كانوا إذا وضع أحدهم في رقبته صوفه ونزل إلى الحرم فإنه يدلهم على أنه يستجير بالبيت ويحتمي من القتل يقول الحسن فيلتقي القاتل بابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج لا يطلبه للأخذ بالسأل منه لأنه جاء يحتمي بحرم الله فإذا كان هذا في الجاهلية فما ظنكم بالإسلام وهذه أدلة نسوقها للذين حملوا السلاح ويحملونها اليوم في مكة فسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام بدعوة الإسلام وبدعوة إبدال الحكم اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة سبحان الله أين هؤلاء سمعتم بالجرائم التي تقع سماعتهم بالجرائم التي وقعت فيها أرض الله الحرام لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة إنه البلد الذي يأمن فيه الناس وتأمن فيه البهائم ويأمن فيه الطيور ويؤتمن فيه على الأموال والذي أوجب ذلك هو الله عز وجل حتى ذكر ابن جرير أن السلف قد أجمع أنه من ارتكب جريمة توجب إقامة الحد عليه خارج مكة ولا ذب الحرم فإنه لا يقام عليه الحد فيه حتى يخرج ناقل الإجماع ابن جريء يعني مثل لو أن إنسانا قتل نفسا متعمدا وهرب إلى الحرم لا يقتل ولا يضرب عنقه ولا يقام عليه الحد والقصاص حتى يخرج من الحرم لأنه لاذبه ومن دخله كان آمنا لابد من تأمينه وأجمع أيضا على أن من ارتكب جريمة فيه توجب إقامة الحد عليه فإنه يقام عليه الحد فيه لأن مجرد الهم بفعل المعصية فيه والإفساد توجب العذاب الأليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد الإرادة فقط في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم هذا البلد يوم أن خلق السماوات والأرض هل تستطيع أن تعرف التاريخ الذي خلق فيه الرب جل وعلا السماوات والأرض تاريخ قديم يستحيل لأي إنسان أن يعرف ذلك إن الله حرم هذا البلد لا إله إلا الله يوم خلق السماوات والأرض فإنه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإن الله حرم القتال فيه ولم يبح ذلك لأحد قبلي ولقد أبيح لي القتال فيه ساعة من نهار فقط فإنه لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا من عرف بها إلا على سبيل التعريف فقط بلد عظيم بلد الله الأمين بلد الله الحرام جدير أن يقسم الله به وهذا البلد الأمين الإنسان إذا دخل إلى مكة فإنه يحس بأمن وإيمان واطمئنان لا يحس بذلك في غيرها من البقاء كيف لا؟ وهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة وما هو الفؤاد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين كم من قسم في هذه الآيات تين زيتون طور سينين بلد أمين أربعة أقسام متتالية نأتي إلى زبدة القول نأتي إلى الغاية من هذا القسم أو من هذه الأقسام المتتالية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويل الله أكبر هذا هو جواب القسم هذا هو المقسم عليه هذا هو الذي أراد الله تعالى أن يؤكده لنا أنه هو الذي خلق الإنسان لقد خلقنا وضمير الجمع يفيد التعظيم والله جل وعلا جدير بأن يعظم نفسه وجدير أن نعظمه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والإنسان هنا للعموم كل الناس خلقه في أحسن تقويم يعني في أحسن صورة وأبهى خلق وأبدع نشط بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون في أحسن تقويم والتقويم هو أن يصير الشيء على أحسن حال وعلى أعدل حال حتى قال بعض المفسرين في أحسن تقويم لأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا ينكب على وجه كما ينكب الحيوان انظر للحوان كيف يمشي انكب الوجه تجد الإنسان مرفوع الهامة مستقيم القامة بهي الصورة حسن الخلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا القسب أو هذا الجواب الذي ذكره الله عز وجل بعد هذه الأقسام يدل على أن هناك على أنه لهؤلاء المنكرين للبعث بعد الموت لأن الكلام سيأتي عليهم وسنتحدث السورة عنهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يقول الشنقيطي فإن العاقل الذي ينظر إلى خلق الإنسان كيف خلق وينظر بإنصاف فإنه لا يمكن أن ينكر إعادة خلقه بعد فنائه سبحان الله وقد أصاب رحمه الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذن أيها الإنسان الله هو الذي خلقت ما خلقت كالطبيعة ولم تخلق صدفة بل صنعك صانع وخلقك, وخلقك خالق وبرأك بارئ وأنشائك منشئ تبارك وتعالى فإن بدأ خلقك من تراب من قبضة من تراب ثم كان خلق الإنسان من نطفة مشاهدة ثم انتقل بعد ذلك من طور إلى طور من نطفة من ماء مهين إلى علقة متجمدة من دم إلى مضغة من لحم ثم بعد ذلك خلق الله لك العظام وكس العظام لحمة ثم أنشأك خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب في أحسن صورة أيها الإنسان انظر إلى نفسك انظر إلى أعضائك وأطرافك انظر إلى بهائك كل عضو في مكانه كل جارحة في المكان التي تلائم هذا المكان انكم ترون على شاشات التلفزيون وبعض الاعلانات لبعض الافلام الخيالية التي ينتجها شياطين هوليوت ترى بعض الاشكال عجيبة رجل عنده عين في جبينه او انفه في قفاه او اذناه طويلتان كأذن الحمار لأن هؤلاء ليسوا بخالقين ومهما تصوروا ليبدعوا فإنهم لن يبدعوا كما أبدع الله عز وجل خلق الإنسان لن يبدعوا كما أبدع الله تعالى خلق هذا الإنسان العجيب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويل الإنسان إذا نظر إلى جسمه بدءا بهامته إلى أخمص قدميه يتعجب يتعجب من كل جارحة ومن كل عضو ومن كل جهاز فيه ولقد قرأت كلاما فريدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه أقسام القرآن في تفسير سورة الذاريات وفي أنفسكم أفلة تبصرون وذكر نحو من خمسة عشر, من خمسة عشر صفحة يتكلم فيها الإمام بن قيم عن كل عضو في الإنسان ووظيفته والحديث والله يطول عن ذلك لكن نذكر بعض النبذ فقط من ذلك أيها الأحباب انظروا إلى المياه التي تخرج من هذا الرأس فإن الله عز وجل جعل عين ماء العين مالحة حتى لا تجف وحتى يسهل انطباقها جعل الماء الذي يخرج من الفم حلوة لأنه لو كان مرا أو مالحا لتنغص على الإنسان حياته وجعل الماء الذي يخرج من الأذن مرا وجعل الأذن بهذا الشكل وهذه الثنايا حتى لا تدخل الهوام إلى أذنه ولذلك لو نمت إلى جوار غار نملة فإنه لن تجد نملة تدخل إلى أذنك اللهم إلا على سبيل الزيارة فقط تزور تخرج وما الزائر بمقيم أمر عجيب إلا في هذا الرأس فقط نهيك عن بقية الأطراف كل عظم لاصق إلى صاحبه في أبهى صورة وأحسن خلق من الله تبارك وتعالى ثم هذا الهيكل العظمي الذي كسي بهذه العضلات وهذا الشحم والدم كيف ربط بهذه الحبال من الأعصاب والعروق ثم قمت وحسر كل ذلك بجلد متين فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فالإنسان مخلوق في أحسن صورة وكم يذكر الله عز وجل بهذا الأمر أيها الأحباب بإبداع خلقه للإنسان وبحسن صورة الإنسان من أجل أن يدل تبارك وتعالى على أنه قادر على إعادته بعد موته وبعد فنائه نفسه فإنه يجد أن الدلالات تصرخ في أعماقه لتدل على وحدانية الله الواحد القهار كل شيء في الإنسان يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون فالذي قدر على أن يخلق هذا الإنسان الذي كان لا شيء قادر على أن يخلقه مرة أخرى وما أول الخلق بأهوان عليه من إعادته عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله جل وعلا يقول ذلك ليأتي إنسان قد نفث الشيطان في عقله وطمس على قلبه وعميت بصيرته ليقول كنا قرده أنت كنت قردا يا ابن القرده أما أنا فلم أكن قرده أما نحن أهل الإيمان لم نكن قرده أبدا بل حتى الكفر في الحقيقة لم يكون قرده لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب لكن مع هذه الصنعة العظيمة والنشأة الكريمة من الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فإنه قد تتحول هذه الصورة البهية الجميلة الحسنة إلى صورة قبيحة مشينة من أقبح الصور وذلك إذا كفر الإنسان بربه إذا عصى مولاه إذا أعرض عن الإيمان إذا كذب بالأنبياء والرسل ولذلك يكون كما قال تعالى بعدها ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين قال ابن كثير أي إلى النار وذلك إذا لم يؤمن الإنسان وأعرض عن دين الله وكذب بالرسل وهذا القول هو الراجح أن قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار وهذا القول هو قول ابن كثير واختيار العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول مجاهد وغيرهم من أهل العلم ثم رددناه أسفل السافلين لأن هناك قولا ثانيا في هذه المسألة أن أسفل السافلين يعني إلى أرض للعمر وقد اختار هذا القول الإمام بن جريد وقتاده والشنقيطي وغيرهم من العلماء لكن الحق أنه عند التأمل يجد أن القول الأول هو الراجح وسوف نبين وجوها متعددة على رشحانه لأن المسألة هنا أيها الأحباب ليست من باب التفسير المتنوع ليست اختلاف تنوع حتى نقول نحمل اللفظ على المعنيين كما قررنا في القاعدة التي عرفناها التفسير هنا والاختلاف اختلاف تضاند النار شيء وأرض للعمر شيء أن لهذا من هذا إذن نحتاج إلى ترجيح وإلى أوجه ترجح هذا القول أن قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار وذكر هذه الأوجه العلامة بن القيم رحمه الله وهي أوجه ووجوه متعددة أول وجه على الصحة هذا القول أن أسفل سافلين أي النار قال ابن القيم أن أرذل العمر يعني الهرم والشيخوخة لا يطلق عليها أسفل سافلين لا في شرع ولا في عرف أبدا بل لا يطلق أسفل السافلين ألا على الدركات والأشياء المنخفضة ثانيا أنه لو كان أسفل سافلين هو الهرم والرد إلى أرذل العمر لم يكن الاستثناء وجه لأن الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومعلوم أن الرجوع إلى أرذل العمر يشترك فيه المؤمنون والكافرون فإن الكافرين يعادون إلى أرذل العمر فلماذا استثنى هنا أسفل السافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وش معنى لو كان هذا الهرم أو الشيخوخة أو الكبر هو أسفل سافلين ما كان لهذا الاستثناء وجه واضح أم غير واضح ثالثا الوجه الثالث أن الرجوع إلى أرض للعمر يشترك فيه المؤمنون والكفار لأن الله تعالى قال فمنكم ومنكم هو الذي أخرج نعم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا والكلام هنا عن, عن الإنسان بصفة عامة رابعا أنه لا بد أن يكون التفسير هنا بأنها النار من أجل أن تحصل المقابلة بين ذكر حال الفريقين حال المؤمنين الذين يعملون الصالحات فلهم أجر غير ممنون وحال الكافرين الذين أنكروا وكذبوا بالدين وأنكروا البعث والجزاء أنهم في أسفل سافلين وهذا من طريقة القرآن أن الله عز وجل دائما إذا ذكر مصير الكفار يذكر مصير المؤمنين وإذا ذكر مصير المؤمنين يذكر مصير الكفار وهذا الأسلوب يسمى بالمقابلة فهذه من أساليب القرآن خامسا أنه لا بد أن يكون هذا القول هو هو النار لأن الله تعالى ما كان ليقسم بهذه الأقسام المتتابعة وأن يذكر هذه الأمور العظيمة من أجل أن يؤكد على شيء محسوس يشاهده القاصي والداني ويعرفه القاصي والداني أن الناس سيردون إلى أرذل العمر بل أقسم على شيء غيبي أقسم على ثبوت ماذا على ثبوت العذاب للكفار وهو النار هذا هو الوجه الخامس سادسا الوجه السادس الذي يرجح هذا القول وأنه النار أن الله تعالى لا يعبر عن الرد إلى الشيخوقة والهرم بالسفور بل ما عبر بالسفول إلا في النار فعبر عن, عن مكان أهل النار بأنهم في سجين وسجين كما هو معروف في الأرض السفلة كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وأما كتاب الأبرار لفي عليين سابعا أن الذين قالوا وهذا الآن يبدأ الرد أن الذين قالوا إن أسفل سافلين هو أرذل العمر ذهبوا ليتكلفوا أمورا من أجل أن يصحوا الاستثناء تكلفوا أمورا خالفوا بها الحس وخالفوا به مجلول الآية الصحيح ماذا قالوا؟ الذين قالوا إن أسفل سافلين هنا هو أرذل العمر كيف صححوا وجه الاستثناء لأن الله استثناء قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهؤلاء وهؤلاء يستون في أرض العمر قالوا لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى أرض العمر وإذا ردوا إلى أرض العمر فإن الله تعالى يجري عليهم أعمالهم كاملة غير منقوصة بخلاف الكفار وهذا لا شك أنه بعيد رده الإمام بن القيم ورده أيضا شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لماذا؟ لأن هذا يستوي فيه الشاب والشيخ الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا ومقيما فحتى إذا كان الإنسان شابا وانقطع للعمل الصالح مثل لو به لو أقعده المرض فاضطر إلى أن يصلي في بيته وهو من عادته يصلي صلاة الجماعة فإن الله يكتبها له وهو في فراشه حتى ولو كان شابا صغيرا إذن لا وجهة لهذا القول ولي يعني لإدخاله في هذا الاستثناء وعندهم أيضا قول آخر رد عليه ابن القي قالوا لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لا يردون إلى أرض العمر هم الذين يحفظون القرآن فالذين حافظوا القرآن لا يردون إلى أرض العمر وروي في ذلك آثر عن ابن عباس وعكرمة أن الذي يحفظ القرآن لا يرد إلى أرض العمر يعني لا يخرف ولا يزول عقله قال ابن القيم هذا بعيد وكذلك ابن تميه قال هذا بعيد لأن الله تعالى ذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات سواء قرأوا القرآن أم لم يقرأوا استثناهم من أسفل سافلين استثناهم من أسفل سافلين الوجه الوجه الثامن الوجه الثامن أن الله سبحانه نعم الوجه الثامن أن القول هنا هو النار أن الله تبارك وتعالى ذكر نظير هذه الآية في آخر سورة الإنشقاق فذكر مصير الكفار وذكر مصير المؤمنين نعم وقرأ آخر سورة الإنشقاق ماذا قالت تعالى عز وجل فيها نعم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فذكر العذاب والمصير لهم هناك وذكره هنا بأسفل سافلي وذكر الأجر الممنون للمؤمنين الذين يعملون الصالحات هناك وذكره هنا والآيات والقرآن كله متشابه القرآن كله متشابه فهذه أهم الأوجه وقد ذكر عشرة أوجه هذه أهمها رحمه الله ذكر أهم الأوجه التي يتأكد بهذا القول ونزيد ما قال شيخ الإسلام لأن عنده فوائد أيضا فأن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن القول الراجح هنا أسفل سافلين النار لأن الله تعالى ما عبر أبدا عن الهرم بأرذل بأسفل سافلين عبر عن الهرم بأرذل العمر نعم صريحة لكن ما عبر بأسفل سافلين بل عبر عن الهرم بالضعف كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق يعني أن الله تعالى إذا خلق الشيء يجعله على عكسه بعد ذلك ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فمن شأوا الإنسان ومبدأه طفل ولا يقال إن الطفل أسفل سافلين فالشيخ الكبير من باب أولى قال لأن عقل الشيخ الكبير أقوى من عقل الأشياء في الحقيقة وإن كان قد نقصت بعض قوته لكنه لا يقال إنه في أسفل سافلين فإن عقول الشيوخ هي العقول المدبرة للأمة لا يقال هؤلاء في أسفل سافلين لا يقال في أسفل سافلين وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله إن الله تعالى أقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لا من أجل أن يبين أن الإنسان هذا وافق في ابن القيب لا من أجل أن يبين أن الإنسان سوف يعود إلى أرض العمر بل من أجل أن يبين هذا الأمر الغيبي وهذا المصير الحتمي لأهل الكفري قال ابن تيمية لأن إقسام الله في الغالب على أنباء الغيب وعلى الأمور الغيبية حتى يؤكد ثبوتها حتى يؤكد ثبوتها ثم رجدناه أسفل السافلين نترك الحديث عن بقية السورة الكريمة بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسن لهم الدين أما بعد فيقول عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجدناه أسفل السافلين وهكذا بعد ذكر هذه الأوجه التي ذكرها العلامة بن القيم وذكر بعضها أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ترجح لنا أيها الأحباب أن أسفل سافلين معناه النار فإن الله تعالى عبر بالسفول أو عن عبر عن النار بالسفول في قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين وجاء الأثر أنه في الأرض السفلاء وكذلك في قوله تعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهذا هو القول الراجح إن شاء الله قال علي رضي الله عنه أسفل سافلين النار بعضها تحت بعض أي دركات تحت دركات فالجنة درجات والنار دركات وهذا القول هو اختيار مجاهد والحسن البصري وأبي العالية وابن زيت والحافظ بن كثير وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وهو الراجح إن شاء الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين رددنا هذا الإنسان عندما كفر عندما كذب عندما أنكر بعد بهاء الصورة بعد حسن الخلق بعد النظرة بعد السرور رددناه إلى صورة مشينة إلى أسفل سافلين إلى أسفل سافلين والعياذ بالله وذلك في أليم النيران لكنه يستذنى من هذا الإنسان يستذنى فريق كريم على الله إنه الفريق الذي أراد الله به خيرا إنه الفريق الذي أراد الله له النجاة إنه الفريق الذي أراد الله له الدرجات العلى في جنات عدن إنه فريق الإيمان إنه فريق القرآن إنه فريق التوحيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون هؤلاء لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إلا الذين آمنوا والإيمان كما مضى تفسيره مرارا عن رفع الشمقيطي رحمه الله فقال هو الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أن نعتقد اعتقادا جازما لا مريت فيه وأن نشهد بذلك كأن الإنسان يعين الشيء معاينة وعرفه شيخنا رحمه الله وغيره أنه الإقرار والتصديق المستلزم لقبول جميع الأخبار والإذعان للأحكام والإيمان ليست كلمة تقال باللسان بل هي حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء ليس الإيمان كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل إذن هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وقد قال جمهور العلماء أن مجرد الاعتقاد لا يكفي مجرد الاعتقاد وهذا رد على الذين يقولون الإيمان هنا هنا وفعله فعل شياطين مجرد الاعتقاد لا يكفي واستدلوا على ذلك باعتقاد أبي طالب فإن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب رسول الله وكان يعتقد صدقه وصحة دينه وأعلن ذلك مرارا لكنه لما أقبل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في الاحتضار قال يا عم أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله فأباث مات على الكفر فما نفعه اعتقاده فمجرد الاعتقاد لا يكفي ومجرد الاعتقاد أيضا والقول دون العمل لا يكفي أيضا والأول أخطر إلا الذين آمنوا إذن الذين صدقت أفعالهم أقوالهم الذين أصلحوا بواطنهم وظواهرهم أصلحوا بواطنهم بالتوحيد والإيمان وظواهرهم بعمل الصالحات حولوا ما اعتقدوه وما ادعوه إلى واقع عمليا وإلى منهج حياة إلا الذين آمنوا وأهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات وأنه قول وعمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد مضى الكلام عن الإيمان في تفسير سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل الصالحات جمع صالحه والعمل الصالح لا بد من توفر شرطين فيه أن يكون موا... ان يكون خالصا لوجهه لانه الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه لانه اغنى الشركاء الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا الشرط الثاني أن يوافق بعمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن تقول هذا عمل جيد يقوّل إيماء يرد الأمة إلى الله يغرج الناس من المقاهي يدخلهم المساجد لا يكفي ان كان هذا العمل لا يوافق سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود وإن رؤي لك نتائج حسنة لأن الخير كل الخير فيما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام وكل الشر فيما لم يأتي بهه فكل الخير أتى به إذا لا نحتاج إلى نزيد أو أن ننقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو جزاؤهم ما جزاؤ هؤلاء الذين بشرهم الله عز وجل بجزيل الثواب نسأل الله نجعل وياكم منهم هؤلاء الذين ليسوا في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون يعني ثواب غير مقطوع ومنقوص والمن في اللغة العربية هو الضعف تقول العرب حبل منين يعني ضعيف فهو أجر غير منقوص نوفيهم نصيبهم غير منقوص يوفي الله عز وجل المؤمنين أجرهم وسوابهم غير منقوص فإذا كان لا ينقص فهو لا يقطع من باب أولى إذا كان لا ينقص فإنه لا يقطع من باب أولاء إذن أجر غير ممنون أي غير منقوص وغير مقطوع تفضلا من عند الله سبحانه وتعالى وتكرما ومنه ويرى بعض الناس بعض العلماء كعكرمه ومقاتل أن معنى له فلهم أجر غير ممنون يعني غير ممتن به عليهم أو غير, غير ممتن به عليهم يعني أن الأجر ينالوه بدون أن يمنى الله عليه وأن يقول نعم ادخلتكم الجنة أن كذا وهذا قول قاله الكثير من القدرية مجوس هذه الأمة وهم نفات القدر والذين ينفون أن لله عز وجل مشيئة في أفعال عباده قال العلامة بن القيم وهذا قول باطل ولا صح لأن يقول لان هناك فرقا بل لا يقاس بين عطاء المخلوق للمخلوق وبين عطاء الخالق للمخلوق وبين مننه المخلوق للمخلوق وبين مننه الخالق للمخلوق ان مننه المخلوق للمخلوق وعطاء المخلوق للمخلوق نعم الجزاء فيه والأجر فيه قد يكدر بالمنة مثل أن يفعل الإنسان شيء شي جيد معك يعطيك مالا ثم يمتن أنا أطيتك أنا كذا هذا يكدر هذا العمل يكدر هذه المزية يكدر هذه الخدمة هذا فيما بين المخلوقين لكن بين الخالق والمخلوق فإن الحياة تطيب وإن اللذة تكمل بمنة الله عز وجل وهل خلقنا إلا بمنة الله وهل نتقلب في نعم الله إلا بمنته سبحانه وأسمعوا الأدلة التي سردها ابن القيم من كتاب الله عز وجل ففي الإسلام قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى عن كلمه وأخيه ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وقال تعالى عن موسى وحده ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ولقد مننا عليك مرة أخرى وقال أيضا في أول سورة القصص ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال تعالى عن أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السمو إذن لا تحصلوا كمال اللذة إلا بمنة الله عز وجل وليس صحيحا ما قالوه لأن الناس هم قالوا إذا دخل الإنسان الجنة ينال الأجر ولا يمتن الله عليه لا هو ما دخل إلا بمنة الله هو ما دخل إلا بمنة الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنا قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قال ابن القيم دخل الجنة برحمة الله وتفاوتوا في الطراجات بأعمالهم أحسن قول دخل الجنة برحمة الله ورحمة الله تنال بالإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين بالعمل الصالح دخل الجنة برحمة الله ونالوا الدرجات وتفاوتوا فيها بالأعمال فما خلق الخلق وما نزل الرزق وما دفعت النقمة ونزلت النعم وشرحت الصدور لهذا الدين إلا بمنتي أرحم الراحمين وقولهم هذا خطير لأنه يوجب إنكار اسم المنان لله عز وجل فهو المنان على عباده خلقنا بمنته رزقنا بمنته هدينا بمنته اجتمعنا في هذا المكان بمنته ندخل الجنة ونفوز من النار بعونه ومنته ورحمته كيف يقال هذا القول؟ فلا يجوز قياس منة المخلوق على المخلوق بمنة الخالق على المخلوق لأن منة المخلوق على المخلوق نغص وتنكيد لهذه النعمة وهذه الخدمة لأن المخلوق ناقص والخالق كامل جل وعلا في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير منقوص وغير مقطوع ثم قال بعدها وهنا وقع تغير في الأسلوب فما يكذبك بعد بالدين ما يكذبك بعد بالدين وهذا استفهام انكار لهؤلاء فما يكذبك بعد بالدين وقع التفات من الغيبة إلى الخطاب وهنا قيل إن المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم لكن انتبه فإن ما هنا قالوا بمعنى من. بمعنى من لأن ما وإن كانت لا تأتي للعقلاء لكن قد تأتي في بعض في اللغة العربية يعني فمن يكذبك بعد بالدين من يكذبك محمد بعد هذه الأدلة الواضحة وبعد هذه الآيات العظيمة وبعد هذا الخلق الذي ذكرت من يكذبك بالدين والدين هو الجزاء قال تعالى مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء وكما تقول العرب كما تدين تداء فالدين هو الجزاء فما يكذبك بعد بالدين بعد أن ظهرت لك هذه البراهين أيها الإنسان بعد أن ذكر الله عز وجل أماكن الرسالة وهذه الأمور العظيمة التي خلقها وأقسم بها وبعد تذكيرك بأنه هو الذي خلقك وأنه الذي صورك وأبدع خلقك وجعلك في أحسن صورة وأحسن تقويب ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك بعد بالحساب والجزاء؟ لأنه إذا كذب الجزاء فانه سوف يكذب البعث بعد الموت فبعد أن رأى الإنسان إلا من رحم الله عز وجل بعدما رأى هذه البراهين وهذه الآيات وهذه الدلالات الواضحات التي لا مرية فيها ولا شك فيها يكذب بالدين قيل لمجاهد رحمه الله فما يكذبك بعد بالدين؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما معاذ الله الخطاب للإنسان الخطاب للإنسان وهذا هو الراجح أن الخطاب هنا للإنسان أو أن يكون للنبي عليه وسلم ليتكون ما بمعنى من لأن النبي عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي صدق ما كان له ليكذب عليه صلى الله وسلم فما يكذبك بعد ليس أنت يا محمد أنت تكذب لا ثم أن هذا هو الراجح لاختيار ابن كثير وابن القيب وابن تيمية وقال ابن تيميه ان هذا مقتضى اللفظ العربي قال لأن فعل كذب إذا عدي بالباء اسم للمانع اذا قيل ما يكذبك بكذا او كذبت بكذا يعني ما حملك على التكذيب ما صدقت بكذا يعني ما حملك على التصديق اذا السؤال للانسان ما يكذبك بعد بدين فما يكذبك بعد بدين يعني ما حملك على التكذيب رغم هذا الذي رأيت رغم هذا الذي سمعت رغم هذا الذي تراه في نفسك في نشأتك في, في, بدا في, في بدايتك في نهايتك فالله عز وجل ذكر مبدأ الإنسان وذكر ما يوم القيامة وذكر جزاءه إما في أسفل سافلين في النار أم له أجر غير ممنون إذن ما يحمل الإنسان على التكذيب بعد هذا وهذا للتوبيخ والعتاب فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله جل وعلا بأحكم الحاكمين قال العلماء هذا استفام تقريري للتقرير يتضمن ما قررته هذه السورة أليس الله بأحكم الحاكمين لأن السورة قررت النبوة في ذكر هذه البقاء قررت التوحيد قررت خلق الله عز وجل للإنسان قررت إعادته بعد خلقه من باب أولى قررت جزاءه ومصيره إما في أسفل سافرين في النار وإما في أجر غير منقوص إذن بعدما ظهرت يقول ابن القيم بعد ما ظهرت هذه الأمور لك وتجلت أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن هذا في مقتضى حكمة الله في خلق الإنسان في أحسن تقوي في تسخير الله عز وجل هذه الأمور كالتين والزيتون وهذه الأمور للإنسان ثم إنه لم يتركه هملا لم يخلقه عبثا ولن يتركه هملا ولم يترك سدى بل أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب من أجل أن يدلوه إلى ربه تبارك وتعالى وأن يصلوه بالسعادة الدنيوية إلى السعادة الأخروية فبذلك تتم حكمة الله أليس الله بأحكم الحاكمين وهذا معنى للآية أن أحكم الحاكمين يعني أن جميع الحكمة لو اجتمعوا فالله أحكم منهم والحكمة وضع شيء في موضعه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله أحكم الحاكمين وحكمته لا تقاس بحكمة خلقه مهما اجتمع اجتمعت حكمة الخلق أو يكون أليس الله بأحكم الحاكمين يعني أعدل الحاكمين فما من حاكم إلا والرب عز وجل أعدل منه وأقضى منه وأفصل منه أليس الله بيحكم الحاكمين يحكم ولا معقب لحكمه ولا رد لحكمه لا معقب لقضائه يفصل بالحق ما كان ليظلم عباده ومن حكمته وحكمه أن يقيم القيامة من أجل أن يزي المحسن بالإحسان والمسيئة بالإساءة والمسيئة بالإساءة أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ولكن هل نقول بلى في آخر هذه السورة إذا تلوناها يرى ذلك بعض الناس وروي في هذا حديث رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم والتين والزيتون وبلغتم إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقول أحدكم بلى وأنا على ذلك من الشهدين ولكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وضعيف أبي داود ونقل قتاده بسند ابن جرير وسند ابن جرير في الغالب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها والقول الوسط أن الإنسان لا يحافظ على قولها دائما لا يحافظ على قولها دائما مدم أن المسألة خلافية أليس الله بأحكم الحاكمين فالله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل من حكم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا جل وعلا عزيز حكيم انظر هذه الأمور التي ذكرت الآن كلها في مقتضى حكمة الله خلق تسخير إرسال رسل حسن في الخلق إعادة بعد الفناء مجازات المحسن بالإحسان المسيء بالإساءة المؤمن بالجنة الكافر بالسفول والدركات كل ذلك في مقتضى حكمة الله تظهر حكمة الله عز وجل بهذه الأمور وبديء صنعه سبحانه وتعالى وكمال أفعاله وصفاته أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازم يقول قرأها صلى الله عليه وسلم في سفر في إحدى ركعتين ما ما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة من قراءته ترنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهز الدنيا نسأل الله أن يسمعنا صوته بالقرآن عليه الصلاة والسلام لأنه مهما سمعت من القراء في مكة والمدينة وخارج مكة والمدينة لو اجتمع القراء كلهم وحناجر القراء قراء الدنيا لا يعدلون حجرة محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن ورتل يسلم العرب الشعراء يسلمون شيء عجيب عليه الصلاة والسلام ال ال الجذحن جذع النخل الذي كان يوضع له على المنبر وكان يقرأ ويرتل القرآن عليه كما رتل صورة قاف لما صنع له المنبر من خشب صار يبكي الجذع حن وأن حتى سمع ذلك كل من في مسجد النبوي سبحان الله الحجر يئن عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه الصورة الكريمة على وجزتها وجوها من البديع والبيان. نجزها فيما يلي نقول أول فائدة بلاغية المجاز العقلي المجاز العقلي حيث ذكر الحال أو أطلق الحال وذكر الحال وأراد المحل وهذا على القول بأن التين والزيتون وطور سنين هي أماكن الرسالة وهذا يسمى مجاز عقلي ومن فوائد الصورة البلاغية أيضا الطباق في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل السافلي وفيها مقابلة أيضا في ذكر الأجر الممنون وأسفل سافلي هذه تسمى مقابلة الأولى الطباق الثانية مقابلة ومن فوائدها البلاغية الاستفهام للتقرير أليس الله بأحكم الحاكمين ومن فوائدها جناس الاشتقاط في قوله أحكم الحاكمين ومن فوائدها أيضا السجع المنصع التين أحكم الحاكمين نعم التين والزيتون وطول سنين كل هذا إيش إذا توافقت الفواصل سمي هذا بيش السجع المنصع ومن فوائدها البلاغية الالتفات الالتفات من الغيبة إلى المخاطب من الغيبة إلى المخاطب كان يتكلم عن من ثم رددناه أسفل السافل أن الإنسان غائب هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون الإنسان هنا تكلم عن فريق غائب ثم قال يسمى هذا التفاة في الأسلوب البلاغي وهذا لإثارة الانتباه ثم فيه توبيخ لهؤلاء المكذبين فما يكذبك بعد بالدين كم عندنا من جايد الآن سبع فوائد بلاغية من هذه الصورة ويستفاد منها فوائد أيضا فوائد عجيبة اولا. أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بأشياء عظيمة فثبتت العظمة لهذه الأمور لأن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم فدل ذلك على عظمة شجرة التين وشجرة الزيتون ويستفاد منها ثبوت بركة هاتين الشجرتين وأن الإنسان لا ينبغي عليه أن يفرط في الأكل من هاتين الشجرتين ويستفاد من هذه السورة عظمة الطور هذا الجبل العظيم الذي سمى الله تعالى سورة كاملة في كتابه باسمه وأقسم به في محكم تنزيله فدل ذلك على عظمته وشرفه ومكانته عند الله عز وجل سنين ماذا قلنا فيها فشرحناها شرحناها كما قال الصابون وغيره يعني المبارك ويستفاد من هذه السورة عظمة البلد الحرام البلد الأمين ويستفاد منها وجوب تأمين الناس فيها ومن دخله كان آمن وهذا البلد الأمين لأن الله تعالى وصفه بالأمن فهو بلد الأمن والإيمان والأطمئنان ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يحمد الله عز وجل على كمال خلقه وأن الله تعالى أخلقه في أحسن تقويب ولذلك لا ينبغي على الإنسان أن يجزع بعض الناس نعم الدمامة موجودة ولكن مع ذلك يبقى الإنسان في احسن تقوي لا شك فانظر مثلا امرأة عيناها جميلتان مثلا مثال هذا فقط استطراد والمعزة عيناها جميلتان لو وضعت المنديل على وجه المرأة والمنديل على وجه المعزة اكشف هذا اكشف هذا وكلاء المخلوقين عيناها جميلتان لكن ترى المعزة هكذا والمرأة في أحسن تقوير صحيح أم لا هذا يتبين فالإنسان في أحسن تقوير وأتفرع على هذا هذه اللطيفة التي ذكرها الإمام القرطبي في دفسيره اسمعها ذكر الإمام القرطبي أن عيسى الهاشمي رجل كان يحب زوجته حبا شديدا عظيما فقال لها يوما أنت طالق بالثلاث إن لم تكونك القمر لا إله إلا الله. يعني تتزين كذا فذهبت فاحتجبت منه وقال اتطلقني فحزن حزنا شديدا فذهب إلى الخليفة المنصور العباش قال له يا أمير المؤمن حدث وحدث. قال هذه نجمع لها الفقهاء اجتمع الفقهاء قال اشتقلون في المسألة قالوا تطلق هذه قمر من المرأة دي قمر حتى رأى رجلا من أصحاب أبي حنيفة بقي ساكتا قال لا تقول شيء قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وليس شيئا احسن من الإنسان في الخلق لا تطلق المرأة قال أردوها عليه إذن صحيح أصاب لأن خلق الإنسان أكمل من خلق القمر أحسن تقويم شوف. أحسن. احسن من كل شيء في الخلق نعم رغم أنه خلق أشياء سبحانه وتعالى حسنة لكن ننظر أحسن تقويم هذا صيغة تفضيل وحتى التفضيل أيضا من الفعود البلاغية في الحقيقة الفوض البلغية صغة التفضيل ويستفاد من هذه السورة تحريم من تنقص من إنسان في خلقته كان يقول يا فلان يلي بكذا يلي هذا محرم مع ما فيه من تنابس بالألقاب وكسر قلب, قلب الناس فإن الأصل أن الإنسان خلق في احسن تقويم وفي هذه الآية إثبات أن الله هو الخالق وفيها رد على الملاحدة الدهرية الذين يقولون أرحام تجفع وأرض تبلع وأن الإنسان خلق صدفة أو خلقته الطبيعة أو كان قرد نعم والعياذ بالله كان قردا كل هذا من الباطل يغني بطلانه عن إبطاله ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان رغم أنه في أحسن تقويم وأبهى صورة لكنه إذا كفر سوف تنقلب هذه الصورة والعياذ بالله فإنه سوف يكون في أسفل سافلين حينما يكون في النار فإذا ما دخل النار ذهب البهاء وذهب الجمال وذهبت النظارة وذهب كل شيء لن يكون حين حينئذ في أحسن التقويم بل في أسفل سافلين ويستفاد من هذه الصورة إثبات النار ويستفاد من هذه الصورة أيضا أن النار سفول ونزول والعياذ بالله ودركات وهي دركات والدركات بحسب الأعمال بحسب الكفر فالمنافقون فالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير ومن سواهم بحسب كفره وبحسب عداوته ل... للإسلام وأهله ويستفات من هذه السورة أن الكافر مهما على فهو في سفال مهما على بماله وجاهه وسلطانه وشهرته. فهو في أسفل سافلي ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان بالله والإيمان سبب للنجاة من السفول والدركات ويستفاد من هذه السورة منة الله عز وجل على أهل الإيمان بالإيمان ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان الصحيح الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه لا لن يكون في أسفل سافرين ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من أن يقترن العمل الصالح لا بد من أن يصلح العبد ظاهره وباطنه ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان قول وعمل قول وعمل ويستفاد من هذه الصورة أن الأعمال صالحة للإنسان فهي صالحة في حد ذاتها وصالحة له لأنها تكون سبب لنجاة عامل الصالحات فهي العمل الصالح الطيب الذي يريده الله من يكون صالح لنفسه وهذا في العبادات التي يعود ثوابها على صاحبها مثل الصيام أصل هذا ثواب مقصور عليك لكن قد في أعمال صالحات تعود عليك وعلى غيرك بالنفسك الصدقة الحج في الهدي مثلا الزكاة الأمر بالمعروف والنهان المنكر الدعوة إلى الله نشر العلم نعم وغير ذلك من الأعمال التي يكون نفعها متعديا في أعمال صالحة للفرد والمجتمع صالحة وعجبا للناس أو لبعض الناس يسمي الأعمال الصالحة إرهابا أو تطرفا سبحان الله الله سمها عمل صالح وانت تقول تطرف عجيب هذا عمل صالح وانت تقول تطرف ويستفاد من هذه السورة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم عظيم عند ربهم وهم مزيون خير الجزاء وأوفره ولن ينقص الله تعالى أجرهم ولن يقطع أجرهم فلربما يعيش الواحد منهم فترة قصيرة من العمر ولكن الله تعالى يعطيه الأجر العظيم وكم يعيش, كم يعيش في هذه الدنيا مهما طالت حياته فيها فإنه إذا دخل الجنة فإنه لا يخرج يخلت فيها وهذا دليل على منة الله وعظيم كرمه سبحانه وتعالى ويستفاد من هذه السورة أن الأجر من منة الله أيضا والجنة من منة الله وكل خير حصل لنا بمنة الله تعالى بل حتى الشر في الحقيقة إذا نظر الإنسان إذا إلى الحكمة التي من أجلها مثلا أصيب الإنسان بالشر هي, أراد هي في الحقيقة رحمة من عند الله ليكفر بها ذنبه ليعلي بها درجته ليرقق بها قلبه فكل شيء من منة الله تبارك وتعالى ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا ظهرت له البراهين وكثرت له الأدلة وقامت له الدلالات فإنه لو كذب فإنه يعرض نفسه إلى الخطر بعض الناس تأتي له بالأدلة وبالأقوال لكنه لا يأبأ يأبأ بالحياذ بالله يأبأ ونزل تكون انظر فما يكذبك بعده بالدين بعد ذكر هذه الأمور كلها يعني كأنه قال بلسان الحال ما اكتفيت بكل ما ذكرت حتى تكذب